باسم ا ل آ ب والابن والروح الخدس الاله الواحد الذي له كل مجد وكرامه من ا ل آ ن وكل آ و ا ن و إ ل ى ظهر الدهور كلها أ م ي ن وصدق ولا بد أ ن ايه ان تصدق م ح ب ة ربنا ما هياش كلام واللي يحب ربنا تصغر أ م ا م ه أ م و ر العالم يعني البابا كيرلس كان يعني ا ل ف ر ج ي ة بتاعته ب س ي ط ة كده الاكل اللي ي أ ك ل ه اي ح ا ج ة كان ياكلها وحتى كان له تعبير يمكن ق ل ت ه و ل ك و م ر ة يا سيدنا نفسك في ايه كان يقول اي ح ا ج ة يا ابني تملا ص ف ي ح ة ا ل ز ب ا ل ة يعني كان ي أ ك ل اي ح ا ج ة ولما مره ضغطوا عليه في الصوم الكبير وكان في دير م ا ر م ي ن ا يا سيدنا نفسنا تقول لنا نفسك فيه نفسنا نعملك ل حاجه ة يا ابني كله حلو, يا ابني كله يا ابني حلو اي ح ا ج ة ي ا بس ن ي يا ي د ن ا بس عشان خاطر ربنا و ح ي ا ة حبيبك مريمينه ا نعملك ف س ك ن ل ح ا ج ة نفسك فيها فقال ان كان لازم يا بني اقولك ي انا ب من س ا ع ة ا ل م غ ا ر ة ما ك ل ت ش م ل و خ ي ة ناشف في الوقت اللي كان وقت ا ل م ل و خ ي ة ا ل خ ض ر ا م و ج و د ة ولما عملوا المخيه ن ا اشتغل اه يابني فكرتني ب أ ي ا م ا ل م غ ا ر ة يا ابني ا ل أ ي ا م ا ل ح ل و ة يعني طبعا أ ي ا م ا ل م غ ا ر ة أ ح س ن عنده من أ ي ا م ما هو ما هو بطرك و ح ك ا ي ة أ ي ا م ا ل م غ ا ر ة دي فكرتني ب ر ض و يوم ما هو راجع من ا ف ت ت ا ح ا ل ك ا ت د ر ا ئ ي ة وكان حاضر امبراطور هيلاسيراسي وبطريارك الارمن ومري ا اغناطيو الزكا الاول وبطريارك مندوب ا ل ك ن ي س ة الروسيه دول يعني وفود دول العالم والرئيس عبد الناصر والدنيا كلها كانت م ق ل و ب ة فالشماس يقول له يا سيدنا يوم حلو خالص ا ل ن ه ا ر د ة يوم يوم يا سيدنا قال له اه يا بني اللي ش ف ت ه ده ما ي س و ي ش س ا ع ة في ا ل م غ ا ر ة اللي عشناها في الجبل يا بني في الجبل يا بني في ضيوف من فوق احسن الضيوف اللي, اللي تحت انا عايز اقولكم ل ا ل ن ه ا ر د ة مقاييس ا ل ع ظ م ة اللي احنا هنتكلم عليها بعد ش و ي ة مش بالشكل الانسان ينظر للعينين اما الله ينظر الى القلب و ا ح د ة من سهاج سكن في ق ر ي ة تبع ج ر ج ة واحيانا القرى ا ل ص غ ي ر ة ق و ي بيبشيها د ك ا ت ر ة بعد ا ل س ا ع ة 11 بالليل بيجوا ا ل د ك ا ت ر ة من البندر ويروحوا ويعني خلاص بقى يعني فالاخت دي بتقول ان اخوها رجع وخد ضربه شمس وبالليل د ر ج ة حرارته ارتفعت وبدوا يعملوا له كمادات ويدوروا على دكتور مفيش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 كويس ابونا مين يا عم اللي جلس الله لك قال انت مش جبتولي ابونا اللي كان م س ك ا ل ع ص ا ي ة ا ل س و د ة وفيها ح ط ة ب ي ض ة من فوق وحط الصليب على راسي وقالي انت بقيت كويس فاخته قالت اه انت عملتها يا سيدنا وجيت من ورانا وانت مش عايزه كده هو يعني زي ما بيقولوا اكل ومش عارف ايه انت عايز اخوك يخف جه وايه وخاف كنت عايزين ت ع م ل و له الليله يعني ولا ايه اهم الراجل ا ل ا ن بالواجب واخوها خف وصدق ولابد أن, ان تصدق و ا ح د ة تانيه معلقه ص و ر ة للبابا كيرلس و و س ا ك ن ة قدام ك ن ي س ة م ا ر ي ج ي ر ج ز ه ل ي و ب ل س مصر ا ل ج د ي د ة ففي يوم بتقول بالضبط في اول اكتوبر يوم واحد اكتوبر س ن ة اتنين وتسعين قاعدين كدا في قطه قط المعيشه ة يعني وهم في الصالة و قاعدين كدا مبسوطين بس لقوا ح ا ج ة غ ر ي ب ة قوي ايه ا ل ح ا ج ة ا ل غ ر ي ب ة قوي ص و ر ة البابا كورلس بتتهز لوحديها و ه ب ا ل ف ت ل ة اتقطعت ك ف ا ي ة ا ل ف ت ل ة اتقطعت ونزلت ا ل ص و ر ة ا ل م ب ر و ز ة على الارض قوم تشوف ا ر ا د ة ربنا تنزل على لعبه بلاستيك ب ت ا ع ة الولد الصغير ام ا ل ص و ر ة ما تتكسرش ولا يجرالها ح ا ج ة فبنتها ا ل ك ب ي ر ة بتقولها يا ماما ايه ده قالت لشوف يا بنت ا ل ص و ر ة كان بتتهز ي وبتحصل ه ا ح ا ج ة و ح ش ة لكن طالما ا ل ص و ر ة وقعت ومجرالهاش ح ا ج ة يبقى ربنا هيجيب العواجب س ل ي م ة بعد 11 يوم من الكلام ده حصل الزلزال بتاعه نشر اكتوبر والدنيا بقت تتهز وربنا ا ل ع م ا ر ة اللي جنبيهم بقت ارضا و ه م ربنا جاب العوائب س ل ي م ة والسر في ص و ر ة مين في ص و ر ة البابا كيرلس وصدق ولا بد, أن إيه ولا بد ان تصدق طيب ب ن ت في س ن و ي ة ع ا م ة و إ ح ن ا في حالات ث ا ن و ي ة عامه اللي شغاله ل ا ي ا م دي وربنا يفرح ا ل ط ل ب ة والطالبات و ي م ل ى القلوب ب ه ج ة و م س ر ة حصل ان ي البنت دي جت في ل ي ل ة امتحان م ا د ة من المواد اسمها التفاضل وقررت انها مش هتخش قالت انا مش بجاوبك كويس بلاش اتعب نفسي وخلاص بقى ونامت لكن بتحب البابا كيرلس جدا ق ي د ت له ها يا بابا كيرلس ماسكه فيك وهسه ايه هتضيع نامت حلمت بسيدنا البابا كيرلس جاب و ر ق ة معاه قالها تعال يا ست نحسب الدرجات مع بعض وقعد يحسبلها الايه الدرجات ويخبطها في ك ت ف ه ا يقولها م ا ن ت السؤال ده كان ممكن تجاوبيه من ا ا تفت سؤالين في ا ل م ا د ة دي وانت كان ممكن وقعد يعنف فيها صحه ا ل ص ب ح ي ة قالت طالما سيدنا جانب ي الليل انا ايه ه خ ش الامتحان دخلت الامتحان وعدت ونجحت مجبتش ا المجموع يدخلها ك ل ي ة هي كل إ خ و ا ت ه ا دخلوا إ ي ه كليات هي بقى تعمل إ ي ه ح ا ج ة ع ج ي ب ة قالت يعني يا سيدنا كل إ خ و ا ت ي كليات و أ ن ا ه خ ش معهد يلا راحت م ق د م الورق فجالها ك ل ي ة سنون ودخلت قسم ديكور وتخرجت م ه ن د س ة إ ي ه ديكور يبقى برضو طلعت إ ي ه م ه ن د س ة مش كده ولا إ ي ه وكل من واحد يقولها ل يا م ه ن د س ة تقولهم ل أ ه لو ا تعرفوا السر في ك ل م ة م ه ن د س ة دي ده أ ن ا يعني ماخدش النص والبابا كرولز بكشيشلي بالباقي إ ل ب ا أ ص ل البابا كرولز دي ش ف ي ه حلو ش ف ي ه حلو وصدق ولا بد أ ن إ ي ه ولا بد أ ن تصدق في واحد من بلد اسمها البرشه تبع إ ب ر ا ش ي ت ملوي ا ل أ خ ده في يوم من ا ل أ ي ا م لقى نفسه ب يتعب من أ ق ل مجهود يعني لو مشي مثلا عشره خمسه عشر خ ط و ة يلاقي نفسه عرق وهبط وعمليه ط ب ق صعبه خالص يعمل ايه فرح للدكتور الدكتور قاله لا انت كده مشتبه في أ م ر ك فاعمل ع م ل لي تحليل يعمل لي ايه تحاليل ل ل ي ر ح ح عمل ت الدكتور بتاع التحاليل مد بوزو وبص كده و ا س ت ئ ل الموقف ايه ا ل ح ك ا ي ة دي نعمل ايه قال له يا ابني شوفلك دكتور كويس ليه قال له الدكتور خد الورقات بتوع التحاليل وطلع ل يجري على الدكتور, الدكتور قال له دكتور التحاليل قال له ك قال لا يا بيه ما قاليش ل في ايه يا دكتور قال له انت البعيد عندك سرطان في الدم انت يا ابني معملكش ا علاج عندنا انت تسافر مصر فعطوله جواب تحويل لمعهد الاورام أ و ر م معهد ا ل أ ب د أ يكتبله على علاج وكيماويات و ب د أ يخش في دوره الكيماويات والتعب ونظام حرق الدم وشغلانه بقى يعني فالولد فا جيف ليله وصلى وقال يا رب أ ن ا طمعان فيك و إ ن كنت أ ن ا خاطي فعشان خ ط ر البابا كيرلس اعمل معايا ح ا ج ة نام صحي تاني يوم تعبان الاخ ده انا اسمه عندي اسمه مدين وليام ي شفيق يعني ب ك ل م ك م على ح ا ج ة ايه حصلت فلن جيت ا ن ي يوم صلى قال له يا رب انا عارف ان انا خاطي لكن بلاش عشان خاطري عشان خاطر حبيبك البابا كيرلس و صحي تاني يوم زي ما هو تالت ل ي ل ة قال له شوف يا رب انا ط م ع ا فيك وبقولك ب ر ض و مش عشان خاطري عشان خاطر حبيبك البابا ك ر و ل و س ونام في نص الليل ا ل س ا ع ة ت ل ا ت ة لقى اللي جاي لبو عما غ ل ي ض ة وطويل كده و م س ك ا ل ع ص ا ي ة ورحبته على, ال... على دراعه صحي ن و م قال اي قال له اي ايه تلاته توجع قلبنا معاك قوم يا عم اديك خفيت قال بس ح ا ج ة من ا ت ن ي ن يا انا خفيت فعلا يا من كتر حبي للبابا كرولس انا ايه بحلم لكن هاعمل ايه يا وقت كمل للصبح فرح كمل نوم للصبح صح ا ل ص ب ح ي ة قال يعني قالوا له رايح فين يا مدين قال لهم هتمشي يا ابني انت بتتعب قال معلش من هامشي و ا ح د ة واحده واحد الا هيمشي هي خد ب ع ض و طلع بره البلد لا ناس بيجروا قعد يجروا وراهم انه يتعب ولا يعرق مفيش قال ل أ ده انا كده ايه راح احلل فرح نزل ملاوي رح ا عن دكتور تحليل قال له حللي ل دم يا دكتور فالدكتور قال له انت مش جيت قبل كده حللت وطلع عندك、آه. قال له يا دكتور بيخلق من الشبه ايه حللي ل فاخد منه ع ي ن ة وحلله ل قال له يا عم انت س ل ي م م ي ة في ا ل م ي ة ولا عندك ح ا ج ة تتدمج زي الفل مين اللي قالك حلل قاله ابدا انا حبيت اطمن على نفسي فسب الدكتور ده وقاله ا ح م ا ع ه د الاورام اطمن برضه و الانسان ا ب ر ض و شكاك جي معهد الاورام قاله ل م انا بشك كده ان ربنا عمل م ع ي معجزه عايز احلل قاله نحلل بس هو ممنوع قاله محلل على حسابي بس في المستشفى نحللك ل حللوله في المستشفى قاله و ل مبروك و ع ط و ل ه ش ه ا د ة أ ن ه خالي تماما لما ربنا أ ر ا د زي ما شفتوا الست ا ل ع د ر ة دلوقتي عملت ا ل م ع ج ز ة وصدق ولا بد أ ن تصدق والبابا كيرلس عايش في و ا ح د ة عندها ابن شقي في م د ر س ة في س ن ة خ م س ة ابتدائي ا ل م د ر س ة بتاعته يا ولد اقعد يا ولد متتكلمش واخيرا ر ف ض ا ل ع ص ا ا ي راح ت ح ط ف ا ل عصايه عليه العصايه بعد عنكم جت فين ي في عينه طبعا ح ا ج ة مش ح ل و ة يعني ا ل و ا د روح عينه سايحه دم الواد خاف يقول لهم ا ل م د ر س ة ضربتني عشان انا شقي امه ايه يا ولد قالها ل انا وقعت الام طلعت تجري بيه على دكتور عيون قال لاقي ستي دا ل ا ل ق ر ن ي ة ت ف ت ح ت وعاوز ع م ل ي ة واحتمال ا واحتمال لا طيب ا ل ع م ل ي ة تتكلف كام قالها ل الفين, الفين جنيه كانوا ايه مبلغ كبير يعني قالت طيب نروح ناخد ب ر ك ة سيدنا فراحت بيه للبابا كيرلس اول ما دخلت ولو ق الواد ا ر ب ت عينه ولو البابا ا كروز وقله يا واد عامل ايه بطلت شقاوه ولا اضربك بالعكاز بتاعي زي ما ا ل م د ر س ة بتاعتك ما ضربتك في عينك امه ا ت ص م ر ت قالت ا ل م د ر س ة يا سيدنا دا هو كان بيلعب مع ز م ي ل ه وقع قال ل هلا كدب ع ل ي ك د ه ا ل م د ر س ة بتاعته ايه ضربته بالعصايه ج ا مش كده يا واد سكت ق ا ت له كده يا ح ب ي ب ة قالها ا ي و ة يا ماما بس انا خفت الله طب يا ست هات ا ل و ا ت مفيش ي ست ة الفين جنيه ولا ح ا ج ة تعال انت وديع يا و د ي ع يا بني قاله نعمه سيدنا الفراش بتاعه يعني ت م ي ز هات يا بني قطنه زيت جاب قطنه زيت قاله هات عينك راح دهنيه ن بالزيت الله ضينيه ل ب ا ل ق ط ن ة دي ثلاث ة ايام ا ل و ا ت هيبقى ايه هيبقى كويس راحت دهنته بالزيت ل عمل ع م ل ي ة ولا دفع الفين جنيه وصححت ا ل ا ل ك ذ ب ة اللي كذبها على امه وصدق ولا بد, أن إيه ولا بد ان تصدق برضو بنواصل كلامنا عن ابونا الحبيب ابونا القديس القمص سيداروس اخنوخ او زي ما بنقول قديس ا ل ب ي ا ض ي ة ابونا سيداروس اخنوخ كان البابا كيرلس يعرفه شخصيا هما اتقابلوا مع بعض ولا لا انا معرفش ا لكن لما كان واحد يجي من ا ل ب ي ا ض ي ة ويروح عند البابا كرلس و ي ق و ل له دعيلي يا سيد انت م ن ي ض ليه يقولنا ل ا ل ب ي ا ض ي ة يقولوا اهدي ج ا ت ك من م عند باركه وعندكم ابونا ص د ر و س كان ا ل ج م ا ع ة ا ل ا د ي س ن دول يحسوا بعض قوي فكان البابا كيرلس و يعرف ابونا ص د ر و س كويس قوي احساس القديس بالقديس ابونا ص د ر و س كان عنده مضيافه في بيته من تحت ب س م ي ه ا مضيافه ماريجيرجس بحكم ان البلد كلها نصارى اي واحد مسيحي ي ج ي و الليل يليل عليه ما يكونش ل ه مكان يروح يبات فين في مضيافه ماريجيرجس ابونا كل ل ي ل ة قبل ما ي ط ف ع بيته يخش المضيافه يعد كم واحد اللي لادي بيتيني ياولادي يقولوا له سته انت منين يا ابني يقول له من ج ل د ت و ل والتاني انت منين يقول له انا من ا ل ر و ض ة والتالت انت منين يقول له من تليدن طب يا ا ب ن انت و ك ا ن سته ة يخبط من تحت كده ي س ج ف كده يا م ع ب د و حبايب مارجيرجس ي اللي لا دي س ت ة كانت تنزلهم بالليل عشا والصبح تبعتلهم ا ل ا ف ط ا ر م ض ي ف ة مارجيرجس ي ب ق في ا ليله ل كان فيه واحد ضيف بس في ا ل م ض ي ف ة وكانت الدنيا ش ت ة ويظهر ان بيتهم م ف و ش ب ط ا ن ي ة فتلف كده في م ض ي ا ف ة م ا ر ي ج ي ر س ب ب ط ا ن ي ة ح ل و ة فعز عليه انه ي ص ي ب ب ط ا ن ي ة م ا ر ي ج ي ر س فصحي بدري حط ا ل ب ط ا ن ي ة تحت باطو وخلع مش كده ب ر ض و نزل ابونا ص د ر و س بيخبط عالباب ل ى يعني ب ر ق ة كده عشان ي ض ي ف ايه يعني ما يقلقش محدش رد قال يا حرام يظهر ده يظهر الرجل ده نومه ايه ت ا ي ه خ ب ط ش و ي ة م ف ي ش ر ن ا ج ان يكون هناك افضل م اجل ان يكون هناك ا ل ر اجل و ل هناك ا ل من ا ل ان ي ك ه ا ك ا ف ض ن اجل ان ي و ن هناك ا ف ل من ر ج ل ان ي ك و هناك ا ل من اجل ان ي ك ه ا ك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ل ي ك و ح ه ن ك ا ل يكون هناك ا ل من اجل ان ي ة طب هناك ا ف ل من اجل ان ي و ن ه ا ك افضل من اجل ان يكون ن ا ل من اجل ان يكون ه ن ا ل من اجل ان ي ك هناك ا ف ض الراجل حاطط ا ل ب ط ا ن ي ة تحت باطو وفاكهه كده أو يابو فاكك وعمال يجري والدنيا شته واذ يلاقي واحد و ح ص ا ن جاي وراه تريريك تريك ر تريريك واول م ر بقاله ر م ا ل ب ط ا ن ي ة الراجل رمى ا ل ب ط ا ن ي ة وعشان يفك من الوحصان ده يعمل ايه راح نزل على النيل خلع هدوم مع ان الدنيا برد عشان الراجل ايه وقعد يعوم في ا ل م ي ة مع ان الدنيا ت ل ك عشان الراجل او ح ص ا ن ما ينزلوش ا لايه المهم بعد كده نزل الرجل ابو ح ص ا ن خذ ا ل ب ط ن ي ة وركب الحصان تاني وراح راجع جوا البلد راح رماها قدام بيت ابونا فدرو تحمي تحمي الرضى السلام الرضع عليه يعني كان يحب مريجيرجس ا م ح ب ة ع ا ج ي ب ة جدا م ر ة من المرات جال واحد مسلم وقال له عندنا م ش ك ل ة يا غموس ا ل ن ص ا ر قاله بقول لك انا بطني وجعاني وعندي مغص خش يحكي هالمريجيرجس ا في ا فين ا و ل وبعدين باي تعالالي هو طبعا ت فكر مريجيرجس ا ده غموس كبير تاني موجود فين جوا ا ل ك ن ي س ة دخل عمال يبص ا ل م م يعني خد قعدته وخرج ف قال ا له ايه لما اللي حصل قاله قاعد معاي وحكالي وقالي كذا ل وكذا وكذا وحل المشكله كذا وكذا قاله الظابط اللي قاعد جوا قاله طب يا ابني ابن سندني دخل جوا الكنيسه مفهاش حال ابونا فاتح باب الكنيسه وقعد براها دخل جوا يبص يمين وشمال واخيرا قالوا لا الرجل يا رب الحصان د ه كان قاعد ع ل الدركه دي وقعد معايا وحكا مش انت قلت ي ن ي خش يقول لي الظابط اللي جواه فانا جيت حكت معاه فبص كده المرجال قالوا انت هتعمل شغل من ورايا ولا ايه احنا ما اتفقناش على كده ابعتك الزبائن تصرفها من بره بره صدق ولا بد ان ايه ا ن تصدق عجائب الله في قديسيه